اللي بتعول التعبا اللي بتزيل الهموم اللي قلبك داب معانا اللي بتشيل الهم ضمني ضمت جروحي وانا نفسي فيهم رجالي فيهم البابا كرولوس يحضني وانا نفسي فيهم رجالي فيهم البابا كرولوس يرشدني رجالي أحسن وقال له اللي قال يا أبو بردبني أحسن وقال له تعذبني الرجال يا أبو يا أم ما نفسي في يوم الرجال في يوم البابا كرولوس يحضني وأنا نفسي في اني في يوم إبليس ضيّعهم بشكرور العالم ضلّلهم بطريق القربة بيخدعهم وأنا نفسي في يوم رجعني في يوم البابا كرولوس يحضنني وأنا نفسي في يوم رجعني في يوم البابا كرولوس إرشد نير اسماني زي زمن حموط بيساني والقلب يشل عني وانا نفسي في يوم يرجع لي في يوم البابا كرولوس يحضني وانا نفسي في يوم يرجع لي في يوم البابا كرولوس يرشدني المتابو من الديل في في يوم را يا أبو يا شبع لم يمضى نفسي في يوم يرجع في يوم البابا كرولوس يحضني وانا نفسي في يوم يرجع في يوم البابا كرولوس يرشدني yeah